فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء آتام تُبِدُّ بالدهنِ وصبغِ اللّآكِلينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتكون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 يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْضَعُوا لِأَمْرِهِ ۚ قَالَ رَبِّ صَبْرٌ بِمَا كَذَّبُونِ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحِينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون